Zimę ja mały bikara, a انا ma khareem men mala truh kel ma w gal hal sani tani min ta ban w بس جبرني سامحت فسحت ما يكون معذرت جيت وتوثلت ومعذرني هوا ما بيكل معنا ولا شي باقي يجمع معنا وصلت الاخري منا ملت روحي بالمره هو ما بي بكل معنى ولا شيء باقي يجمعنا وصلت الاخري من ملت تروح بالمره اكفر عيني لا